مَثَلُ الْجَنَّاتِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ مَثَلُ الْجَنَّاتِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن, من لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى انهار من خمر اللذات للشاربين وانهار من خمر اللذات للشاربين وانهار من عسل مصفا وانهار من عسل مصفا وانهار من عسل مصفا ولهم مِن عَسَلٍ مُصَفٍّ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ لِلْعَسَلِ مُصَفٍّ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبِّهِم كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ سُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَذُقُوا الْعَذَابَ الْحَرِيِمَ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا ماء, وسقو مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ انهم من يستمعون اليك ومن هم يستمعون اليك حتى اذا خرجوا من عندك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم قالوا للذين اوتوا العلم ماذا સન એકબ અલ્લાહ તબ અહુ અલ કોમ વબ અહ અહો انهتدوا والذين السدوا زادهم هدى زادهم هدى وآتاهم تقواهم وآتاهم تقواهم فهل ينظرون الا الساعه સત અંત બગતન કદ જોહ જોહ فَأَنَّ لَهُمُ إِذَا جَاءَتْهُم ذِكْرَاهُمْ فَأَنَّ لَهُمُ إِذَا جَاءَتْهُم ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمْنَاهُ فَعَلِمْنَاهُ يلا الآن 2 2 سنقرأ الآية الأولى ونقسم أنفسنا إلى ثنائيات او تبداون انتم الاله الاولى لانها طويله واحد يلا انتم الاثنان واحد اثنان ثلاثه ماذا للجنات التي وعد المتقون فيها انهار دنها غير آسين غير آسين ઉ લઈકા વામ મે هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتا فقد جاء شراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعن أمناهم أحسنتهم يلا نقرأ الله حمان واحد اثنان ثلاثه مَثَلُ الْجَنَّاتِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنَ الْخَمْرِ اللَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ وصفوا لهم فيها من كل فمرات ومغفرة للرب الكريم هو خلد في النور والزق ما ان حبي مَن فَقَطَ قَطَعَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آلِ فَنُونَ لَئِكَ الَّذِي نَطَبَعَ اللَّهُ تَتْبَعُ أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِي اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى آتَاهُمُ التَّقْوَى بَلْ يَنْظُرُونَ إِلَى السَّاعَةِ أَمْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَتْ آيَاتُهَا سأنالهم اذا جاءتم فكراهم فعل ما نهوه